يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ خَيْرًا مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ سُوءًا إِن تَدَّوَّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا فَوَدَّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَشَّرُ قُلِ اللهُ نَفْسُهُ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِعُوا اللهَ هُوَ الَّذِي يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِذْ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 أَوَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا ذَلِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد ينهر سقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب